قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قتل حتى يصلي فيه وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر اناخ به انتهينا من المحصب في مك وبالترتيب نزلت من الحد ومررت بالمحصد نزلت صليت او لم تتح لك فرصة الصلاه الصلاة جئت الى المدين في عودتك الى المدينة تمر بذي الحليفة تأتي بالمعرس يرى مالك التأكيد على النزول فيه والصلاة ولا سيما وانه جاء في الخبر ان جبريل عليه السلام جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمعرس وقال إنك ببطحه مباركه إنك بإيش ببطحة مباركة أو بالوادي المبارك، وجاء ايضا في ذهابه إلى الحج جاءه جبل قلصلها هنا، فإنه واد مبارك، فسواء بضحة مباركة به بطن الوادي أو واد مبارك في الذهاب، فمالك يقول لماذا يحرم الإنسان بركة هذا الخبر أو بركة هذا المكان؟ مدام بطحة مباركة ليش ما نلتمس البركة ونصلي كما صلى رسول الله المتأمل في هذا يقول ذو الحليفة قريبة من المدينة كما تعلمون والرسول صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى الحج نزل بها وبات وفي عودته من الحج نزل بها وبات لو قال قائل إن هذا من حكمة الإرفاق بالوفد والجماعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بالناس وهم يسيرون بسيره وينزلون بنزوله فعند الخروج وهو سفر طويل وسيمكثون في مكة كما جاء في بعض الأخبار تسعتاشر يوم أو عشرة أيام بمكة وتسعة أيام شيء طويل يحتاج المسافر إلى الشيء الكثير فإذا ما كان على عجل أو جهز نفسه وأخذ رحلة من الرحلات الطويلة التي هي أمامه ونزل أول منزل يكون أشد تفقدا لحاجته في سفره فلما بات صلى الله عليه وسلم بذل الحليفه أعطى للآخرين الفرصة فيما لو كان قد نقص عليه شيء أو فاته شيء أو تأخر أحد يكون التجمع ويكون تدارك ما فات من المدينه قريبة فيكون ارفاقا بهم نزل بذي الحليب وعند العوده غير الحجاج ينتظرون الحجاج وكثير من الحجاج يتركون زوجاتهم في بيوتهم وان كان صلى الله عليه وسلم حج بزوجاته كلهن رضي الله تعالى عنهن لكن السنه لمن قدم من سفر الا يطرق أهله ليلة بل يرسل إليهن من يعلمهن كما قال لا تترقوا البيوت ليلة وابعثوا من يخبرهن لتعتد الشعثاء أو ترجع المغيبة إلى غير ذلك إن كانت الزوجة عند جارتها تحج إلى بيتها إن كانت مهملة نفسها لزوج عندها تستعد لاستقبال زوجها حتى لا يرى منها ما لا يرضى إلى غير ذلك حتى لا يجعل للشيطان مجالا لسوسه فإن كانت طول مدة غيابة أين فعلت لا يجدها في بيتها كما تركها وعلى الحالة الحسنه التي يرضيها منها فإذا أمكن ذلك وجاء الى ذي ونزل هناك قطعا مئة في المئة أن السرعان والأخبار ستأتي إذا بات في ذو الحليفة الأخبار ستصل إلى المدينة حالا وهناك يعتد كل امرأة وينتبه كل إنسان ويصبح كل بيت ينتظر غائبه القادم إليه وبهذا يكون النزول على ما قال مالك فهو مستحب ولا ينبغي للإنسان تركه إن تيسر له أما إذا لم يتيسر له والأمور ليست بيده ليس بلازم عليه وبالله تعالى التوفيق